بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا مميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون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 اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوه واثاروا الارض وعمروها اكثر من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 117. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في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 أن خلقكم من تراب ثم إذا تبشر تتشون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكن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 ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في الذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته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 إما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون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 ودعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون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 بما قدمت أيديهم إذا هم يقلقون اولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 117. فلا يرضوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون 118. الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى ما يشركون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 وَمَن يَعْمَلْ مِن صَالِحٍ فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ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 فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت روم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله يصير ما الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون, يعلمون ظاهرا من الحياة وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأدل مسمى وإن من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما أمرواها وجاءتهم رسولهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم